بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع يحسب أن ما له أخلده كلا ليوم بذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة